ما تري في خلق الرحمن من تفوت فارجع البصر هاتري من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسيا ينقلب إليك البصر خاسيا وهو حسير ولقد زين السماء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 تكاد تميز من الغير كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها, سألهم خزنتها ألم يأتكم نذيذ قالوا بل قد جيد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 أَمَّنْ هَذَا الَّذِي يَرْزُقُكُمْ إن أَمْسَكَ رِزْقَهُ بَلْ لَجُّوا فِي عُتُوٍ وَنُفُورٍ أَفَمَنْ يَمْشِي مُكِبًّا عَلَى وَجْهِهِ أَهَدِي أَمْ مَنْ يَمْشِي سَوِيًّا عَلَى زِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار ولفده قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل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 أهلكن الله ومن نعي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب نليم قل هو الرحمن امنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماءكم غورا فمن يأتيكم بماء معين الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسترون ما أنت بنعمة ربك بمجنون بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسترون ما انت بنعمه ربك بمجنون وان لك لاجرا غير ممنون وانك لعلى خلق عظيم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 ولا تطع كل حلاف مهين هم نازم الشاء بنميم مناع للخير معتد نثيم عتل بعد ذلك زنيم اان كان ذا مال وبنين إذا تُتلى عَلَيْهِ آياتنا قَالَ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ سَنَسِمُهُ عَلَى الْخُرْطُومِ إِنَّ بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ إِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ إِذ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 بل نحن محرومون قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون قالوا سبحان ربنا انا كنا ظالمين فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون قَالُوا يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا طَاغِينَ عَسَى رَبُّنَا أَن يُبَدِّلَنَا خَيْرًا مِنْهَا إِنَّا إِلَى رَبِّنَا رَاغِبُونَ كَذَلِكَ الْعَذَابُ وَلَعَذَابُ ال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 إن كانوا صادقين يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذله وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ أَمَتَّسْ أَلَهُمْ أَجْرٌ فَهُمْ مِمَّا وَرَمٍ مُثْقَلُونَ ثَمَّ عِندَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادي وهو مكذوم لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء, لنبذ بالعراء وهو مذموم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 الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحق ما الحقه وما أدريك ما كذبت الثمود وعاد بالقارعه فأما ثمود فأهلكوا بالطاغيه وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتيه بسم الله الرحمن الرحيم الحقه ما الحقه وما أدريك ما الحقه كذب الثمود وعاد بالقارعه فأما ثمود فأهلكوا بالطاغيه وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتيه سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما, وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعي كأنهم أعجاز نخل خاويه فهد لهم من باقيه وَجِئَ افِرْعَوْنُ وَمَنْ قَبْلَهُ وَالْمُؤْتَفِكَاتُ بِالْخَاطِئِ فَعَصَوْا رَسُولَ رَبِّهِمْ فَأَخَذَهُمْ أَخْذَ الرَّابِيَةِ إِنَّ لَمَّا طَغَى وَحَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَةِ لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً وَتَعْيَهَا واعيه فإذا نفخ في الصور نفخة واحده وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحده فيومئذ وقعت الواقعه وانشقت السماء فهي يومئذ واهيه والملك على ويرجايها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانيه يومئذ تعرضون لا يخفي منكم خافيه فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول ها أمقرأوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضيه في جنة عاليه قطوفها دانيه كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخاليه وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضيه ما أغني عني ماليه هلك عني سلطانيه خذوه فغلوه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 ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطون فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون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 فاصبر صبراً جَمِيلٍ إِنَّهُمْ يرونه بعيداً ونريه قريباً يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يَسْأَلُ حميم حميماً يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته واخيه وفصيلته التي تويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا إنها لضي نزاعة للشوي تدعو من أدبر وتولي وجمع فاوعي إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا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 فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون يوم يخرجون من الاجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذله ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل ان ياتيهم عذاب نليم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب نليم قال يا قوم اني لكم نذير مبين أن يعبدوا الله واتقوه واطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى. إن أجل الله إذا جاء لا يوخر لو كنتم تعلمون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 إلا فاجرا كفارا رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل وحي إلي انه استمع نفر من الجن فقالوا اننا سمعنا قرانا عجبا بسم الله الرحمن الرحيم قل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 وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزيدوهم رهقا وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا وأنا لمسنا السماء فوجدناها مليت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 وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُو مَعَ اللَّهِ أَحَدًا وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبَدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُ يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدَأْ قُلْ اِنَّمَا أَدْعُو رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِهِ أَحَدًا قُلْ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 أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصي كل شيء إن عددا الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه او انقص منه قليلا او زد عليه ورتل القر ان ترتيلا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 إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن, ناشيه إن ناشئة الليل هي أشد وطأ أو أقوى مقيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا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 أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصي فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به كان وعده مفعولا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 والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فقروا فقرؤوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في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 واستغفر الله إن الله غفور رحيم الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المدثر قم فانذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير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 إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شئت منكم أي يتقدم أو يتاخر كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءل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 فما تنفعهم شفاعة الشافعين فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسوره بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتي صحفا كَلَّا كلا بل لا يخافون ال آخرة كلا إنه تذكره فمن شيء ذكره وما يذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوي وأهل المغفر الله أكبر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 أن نسوي بنانه بسم الله الرحمن الرحيم لا اقسم بيوم القيامه ولا اقسم بالنفس اللوامه ايحسب الانسان ان لم نجمع عظامه بل قادرين على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 كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم واخر بل الإنسان على نفسه بصيره ولو ألقي معاذيره لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرانه فإذا قرأناه فاتبع قرانه ثم إن علينا بيانه كلا بد تحبون العاجله وتذرون الآخره وجوه يومئذ ناظره إلى ربها ناظره ووجوه يومئذ باسره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 فلا صدق ولا صلي ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطي أولي لك فاولي ثم أولي لك فاولي أيحسب الإنسان ان يترك سديم أَلَمْ يكن طفّة من نني تمني ثم كان فَخَلَقَ فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر أَلَيْسَ ذَلِكَ ذلك بقادر على أن يُحْيِيَ يحيي الموتى الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم هل أتي على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيء أم مذكورا بسم الله الرحمن الرحيم هل أتي على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيء أم مذكورا انا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا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 ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقيهم الله شر ذلك اليوم ولقيهم نظرة وسرورا وجزيهم بما صبروا جنه وحريرا متكئين فيها على الأراض لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قوارير كانت قوارير قوارير قوارير من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمي سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمَ وَمُلْكًا كَبِيرًا عَالِيَهِمْ ثِيابُ سُنْدُسٍ خُضْرٍ وَإِسْتَبْرَقٍ وَحُلُوٌّ أَسَاوِرَ مِنْ فِضْهِ وَحُلُوٌّ أَسَاوِرَ مِنْ فِضْتِ وَسَقِيْهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا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 إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا ليما الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والمرسلات عرفا فالعصفات عصفا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 وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم نجلت ليوم الفصل وما أدريك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين ألم نهلك ال أولين ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين ويل يومئذ للمكذبين ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرير مكين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 إلى ظل ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب إنها ترمي بشرد كالقصر كأنه جمالة صفر ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم لا ينطقون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 إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون كلوا واشربوا هنياً كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون إنا كذلك نجزي المحسنين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 فبأي حديث بعده يؤمنون الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم عم يتسالون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون